توصي شي انا بكرا مسافر و بالليله اسافر قبل ب ا ك ر ل ك ن قبل مرحل ودي تعرف ترى موتي ولا موت المشاع توصي شي انا بكرا مسافر وبالليله اسافر قبل باكر ولكن قبل مرحل ودي تعرف ترى موتي انا رتبت جرحي مع ثيابي واخذت احزاني ولام ت ذ ك ر يروح العمر ما راحت م و م ي صحيح الهم كاف أ ن ا رتبت جرحي مع ثيابي و خ ذ ت احزاني و ل ا م ي تذاكر يروح العمر ما راحت م و م ي صحيح اللي الهم كافي شيء توصي, شي توصي شي انا بكرا مسافر خ س ا ر ة أ ن ت والدنيا عليا تكافى و ز م ن مثلك يكابر حبيبي كل من حولي ظلمني وتبغاني بعد هذا مسافر خساره انت والزمن مثلك يكابر حبيبي كل من حولي ظلمني وتبغاني بعاد هذا م س ا ف ة توصي شي توصي شي توصي شيء انا بكرا I'm so happy.